ثلاثة استمع إلى الجمل واكتبها بجانب الصور المناسبة كما في المثال ثم قرأها أنا علي وأنا سأصبح قبطانا في المستقبل هذه فيريال وهي ماشطة هذا أبي وهو يعمل شرطيا عمي طيار وهذه ملابسه أختي طالبة في الصف السادس وهذه حقيبتها هذا جدي وهو متقعد هذا خالي إسام وهو مدير في المدرسة